نذر فتولَعَنْهُمْ يومَ يدعُ الداعِ إلى شيءٍ نكر خشَّعَنَ أبصارُهُمْ يخرجونَ منَ الأجداثِ كأنَّهم خشَّعَنَ أبصارُهُمْ يخرجونَ منَ الأجداثِ كأنَّهم جرادٌ متشدرٌ مهتَعينَ إلى الداعِ يقولُ الكافرونَ هذا يومٌ عسير 129-كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر 120-فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر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 فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر